وسبحان الله, وما أنا من وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن أجل ما يصنع في هذه الأيام الطيبة المباركة وهذه الليالي الطيبة المباركة أيام الصيام وليالي القيام أيام وليالي تلاوة القرآن من أجل ما يصبع في هذه الأيام مع الصيام ومع القيام ومع تلاوة القرآن أمور أخر منها الإكسار من الدعاء ولذا فإن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تخلل هذا القول آيات الصيام حثا للصائم على الدعاء ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفت فطالما أنك صائم فدعوتك لا ترد بإذن الله فمن أجل ما يصنع وأفضل ما يصنع الدعاء. سواء في النهار وأنت صائم أو في الليل وأنت قائم فهذه أيام وتلك الليالي محل للدعاء ولقد قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام الصالحين عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فما المسارعة في الخيرات يكون هناك دعاء أثناء تلاوة القرآن هناك دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل ومر بآية فيها عذاب تعود ففي ثناية تلاوة دعاء وأثناء الصلاة دعاء وأثناء الصيام دعاء ومع الصدقة والبر والإحسان دعاء ومما يلزم فعله مع هذا الدعاء النفع المتعدي للآخرين نعم صلاتك ثوابها لك وبينك وبين ربك قسمت بينك وبين ربك صيامك لله ويجزي به وقيامك لله ويجزي به سبحانك لكن أيضا إن الأعمال الطيبة إيصال الخير للناس النفع المتعدي نعم أنت تهذب نفسك وتقومها بالصيام بالقيام بتلاوة القرآن تعاء ولكن أيضا خيرك ينبغي أن يصل إلى العباد فتكون مباركا في أي مكان نزلت به خيرك واصل لخلق الله نفاع مبارك أينما كنت وأينما حللت خاصة في هذا الشهر الكريم فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فإذا نقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة والريح المرسلة التي يعم نفعها فكون كذلك عميما النفع ينتفع بك جيرانك ينتفع بك خلانك أصدقائك ينتفع بك إخوانك يصلهم منك خير إرشاد لجاهل إرشاد لضال تعليم لجاهل سد عوز للمعوزين سد حاجة المحتاجين، ستر على العباد ففضلا عن تزكية النفس بالصيام والقيام والدعاء وتلاوة القرآن ينبغي أن تكون نفاعا موصلا للخير لعباد الله سبحانه جار. يصنه منك نفع ولو بدعوة ولو بابتسابة في وجهه فضلا عن الإحسان فإن النبي عليه الصلاة والسلام يناشدنا قائلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بل وربنا يأمرنا بذلك والجارد القرب والجار الجنب وجبريل الأمين يوصي بذلك يوصي رسولنا بذلك يقول عليه السلام ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والرسول يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبقت لحمة فأكثر مرقها وتعجيرانك ويقول عبد الله بن عمر بن العاص أديتم لجارين اليهودي إذا ذبح الزبيع حتى يقول لهم أديتم لجارين اليهودي أديتم لجارين اليهودي يحثوا على الإيداء للجار الجار اليهودي يحث عبد الله بن عمر على الإيداء له لأن النصوص عامة فكن نفاعا ليس فقط تذكية النفس بالذكر والصيام والطاعات ولكن خيرك يصل إلى العباد قال تعالى وينفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة وأحسنوا ما المراد بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة العلماء لهم فيها أقوال من هذه الأقوال أنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا إذا بخلتم ألقيتم بأيديكم إلى التالكة إن النبي يقول ما من يوم تطلع في الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا يدعى على الممسك البخيل أن يتلف الله أمواله ومن الوجوه في تفسيرها ولا تلقوا بأيديكم للتالكة لا تيأسوا من رحمة الله لا يقول أعدكم إذا أزنب لن يغفر لي فيدع الاستغفار فيلقي بيدئه للتالكة بل يواصل الاستغفار رسلكم كان معطاء في هذا الشهر الكريم عليه الصلاة والسلام ومع صيام يلزمه لزوما أن تكف أذاك عن الأبات إذا لم تستطع أن تبذل الخير لهم فكف شرك عنهم لا تغتاب لا تطعن لا تعيب لا تنتقذ لا تزدري لا تهمس ولا تغمز فرسولكم يقول من لم يدع قول السور والعمل به والشهف فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ويقول كفوا الشر عن إخوانك صدقة أمسك عن الشر فوصدقة ويقول إذا كان يوم مصوم أحدكم فلا يصخب ولا يفسق إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني مرء صائب وهذا من فوائد العبادات من فوائد العبادات أنها تقوم الأخلاق الصيام قوم الخلق إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني مرء صائب من لم يدع قول الزور والعمل به والجأد فليس لدي أن يدعى طرام وشراب الصلاة كذلك تقوم الأخلاق من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك سائر العبادات كلها تقوم الأخلاق فاستفد خلقا طيبا مقوما قيما في هذه أيام الطيبة أمسك شرك عن الناس اصطر على الأباد صلهم سد حاجة المعوز ولا تنسى أبدا قول الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الكسرة الخبيث تقول الله يقول الألباب لعلكم تفلحون فلا يستوي من يصطر على الناس ويحن عليهم مع من يفضحهم ويسلبهم أموالهم لا يستوي الخبيث من القول والطيب من القول والخبيث من المعتقد مع طيب من المعتقد فكن طيبا كن طيبا كن طيب القلب وانظر إلى قلبك إن كان فيه غل للمسلمين فاسأل الله أن يجعل في قلبك غل للذين آمنوا إن كان فيه حسد فدع الله لإخوانك الذين تحسدهم بالبركة خالف نفسك وهواك رأيت نفسك تحسد فلانا إنهى النفس عن السوء وقل اللهم بارك لي أخي اللهم لا تضره اللهم زد ولا تنقصه حينئذ يبارك الله لك ويؤمن الملك على دعائك قائلا آمين ولك بمثل يؤمن الملك على دعائك فهذا الشهر ليس فقط شهر تدريب للنفوس للصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعاء بل هو أيضا شهر إيصال الخير إلى العباد وعلكم تستمعون قول النبي الكريم عيسى عليه السلام يتكلم في المهد قائلا وجعلني مباركا أينما كنت في كل مكان أنزل فيه أنا مبارك بإذن الله من الذي جعل الله هو الذي جعله مباركا أينما كان نفاعا في كل مكان يحل به نفاعا في كل مكان ينزل فيه فكونوا هكذا لا تكونوا شؤما على جيرانكم ولا على إخوانكم ولا تكونوا سببا للفرقة والاختلاف إنما كونوا سببا لتأليف القلوب كونوا سببا للستر على الأباد كونوا أداة إصلاحا بين الناس ولا تكونوا أداة إفساد بين الناس إذا سمعتم في هذا الشارع متخاصمين، فذهبوا للإصلاح بين أهل الخصومات خطوات تقطعونها ابتغاء وجه الله تسابون عليها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا لأحد في الله ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما ففادروا بأعمال البر ووصلوها للعباد وختاما لا تنسوا الاكثار من ذكر الله فالعبادات شرعت ومن أجل مقاصدها مع تهذيب الأخلاق إقامة ذكر الله ولقد قال تعالى واقم الصلاة هذه الصلاة التي نصليها واقم الصلاة لماذا لذكري أي لتذكرني فيها وأقم الصلاة لذكري الحج واذكر الله في أيام النعددات أنا ضاحي ويقول الله على مرزقهم من بريمة الأنعام بل زيادة. الذي رفعت أعلامه إنما رفعت للمحافظة على ذكر الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فرفعت آلام الجهاد لإقامة ذكر الله فلم تضار اذا قلت في الطريق للبيت سبحان الله وبحمد مئة مرة تنور صحائفك تحط خطاياك كانت مثل زبد البحر بكلمتين سبحان الله وبحمده والاخرين سقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله ومحمده سبحان الله العظيم اصلكوا سلة نبيكم في الاستغفار استغفر الله مئة مرة لا تستغرق على اقصى تقدير خمس دقائق ولكن قلبك يصف بها خطاياك تحط درجاتك ترتفع الارزاق تشاق اليك بالاستغفار العذاب يدفع عنك وانا كان الله معذبهم وهم يستغفرون الحمد لله قلها يصرف بها عن السوء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وختاما لا تنسوا الصلاة على النبي محمد سئلين الله أن يجازي هذا النبي الكريم عنا وعن أمته خير الجزاء فقد أرسله الله على فترة من الرسل بين يد الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فبلغ وما قصر وما كان ضنينا على الغيب ما كان ضنينا بخيرا أبدا فيما يخبر نبيه عن الله وما هو على الغيب بضنين بل بلغنا كل ما ينفعنا فنسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده وأسأل الله أن يبارك في إخواني إدارة هذا المسجد فضل الشيخ فوزي حفظه الله ونفع الله به وجزاه خيرا على ما يقوم به من جهد، وجزاكم الله خيرا على صبركم وإنصتكم وعلى صلاتكم وخطواتكم جعل الله ذلك في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقاه وجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر إخوة على سرور متقابلين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته